بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرب الذي علم بالقلم علم الإنسان ما 119. كلا إن الإنسان ليقضى 110. أرآه استغنى 111. إن إلى ربك الرجع 112. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقواة أو أرأيت إن كذب وتوالى ألم يعلل بأن الله يرى كلا. لا الا ان ينتهي لنسف عن بن اصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدعوا نديه كلا لا تطعه واسجد وقترب